أرابودكاستس. تكلل العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناة أرابودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتندى قناة أرابودكاستس دانيال الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سنستمر في درس جديد من دروس المحادثة للمستوى المتوسط. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di pelajaran baru dan pelajaran yaitu persiapan untuk tingkat menengah. Nah, kita akan di kitab 100 muhadatsah Arabiyah di juz kedua. Kita akan melanjutkan di buku 100 persiapan bahasa Arab jilid 2. Dan sekarang, kita akan mulai langsung di فقره 10 di صفحه رقم 22. Dan kita langsung melanjutkan di باراغراف نمور سبولو دي هلمان دوا بولو دوا دي بوكونيا استمع إلى الفقرة أولاً باللغة العربية وبعد ذلك سنقولها مرة أخرى بالترجمة سلاح من دنكار كان دولو باراغراف نيا دنك بحث عرب ساجادة كتا أكام بيلان باراغراف نيا لكي دنكار ترجمه نيا استمع من فضلك سلاح كان دنكار بفضل الله قد تخرجت في الجامعة ونلت درجات متميزة وحصلت على المرتبة الأولى لذلك سيتم تكريمي في حفل التخرج في نهاية السنة مع زملائي إن شاء الله وسأدعو أسرتي لحضور الحفل حسناً الآن هيا نستمع إلى الفقرة مرة أخرى بالترجمة بيك سكران أيوكيتا من نجارك نجي براغراف نياد دنغان ترجمة بفضل الله قد تخرجت في الجامعة دنغان سئزن الله سيسدهلول سكوليه ونلت درجات متميزة دن سايا من دبات كان نلايا ترتنجي وحصلت على المرتبة الأولى دن من دبات كان برنكات برتمع لذلك سيتم تكريمي في حفل التخرج في نهاية السنة مع زملائي إن شاء الله ما كدري إتو أكان دبركان بن حرمتان كبادا سايا بدا أتشار وسودة أخر تهون برسمة 88 سايا إن شاء الله وسأدعو أسرتي لحضور الحفل دان سيا أكان منندن كل ورقة سايا أنتو من حادري أتشرانيا. حسناً الآن هيا نستمع إلى فقرة ثانية موجودة في صفحة رقم 24 سكران أيو كمي من دنغر كان لقي بارغراف يانج لين أداد هلماندوا وهذه الفقرة عنوانها عن مبيت الطلاب دان جود البارغراف نياتن تن أسرما سسوا استمع من فضلك سلاحكان من دنغر في مبيت الطلاب الخاص بالمعهد نسكن في غرفة رباعية وكل سرير دوراني نحن نتبع نظام المعهد في النوم والاستيقاظ والحياة اليومية ونساعد بعضنا بعضا إذا كان لدينا برنامج أو أنشطة حسنا الآن هيا نستمع مرة أخرى بالترجمة سكران أيو كمي من دنجر كنلاقي دنجان في مبيت الطلاب الخاص بالمعهد نسكن في غرفة رباعية دي أسرى مخصوص سوادي بندق بسنترين كميتين جل دي سبوه كمر أنتو انبت قران وكل سرير دوراني تنبت سوسن نحن نتبع نظام المعهد في النوم والاستيقاظ والحياة اليومية. كميم ما تهي برترام بندق أن تقتدار دماغ تقدر سرت كهدبان صهري ونساعد بعضنا بعضا إذا كان لدينا برامج أو أنشطة. دن كميس لين من بنتوك تكا أدا أشارات أو تمام. وبذلك ننتهي من درسنا اليوم. دان بيجيتو كامي سدهسلا ساي بلا جرن يهريني. لو كان لديك سؤال، تفضل اكتب في تعليقات القناة كلو أدى برتني أنس له كنتولز دي تشانل كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. ترمسيدان سامبيج بلاجي. أرى بودكاست تكلل العربية.